وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا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 ما كانت مرصادا للطاغين مأبا إلا بثنا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بذو ولا شراب إلا حميم وغساقا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 فما شاء أتخذ إلى ربه ما أبا إن أذرنكم عذاب قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا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 قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة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 أرعاها والجبال أرساه متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبراء يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى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 أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى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 وحدائق غلبا وفاكهة وأباء متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه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 في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني من عينا يشرب بها المقربون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 يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فمولاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسرا وينقلب الى اهله مسرورا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 وما نَقَمُوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم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 وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 فأكثر فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 110. إن ربك لبالمرصاد 111. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما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 ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانه وشفتين وهدينه نجدين؟ فلقد تحمل عقبة وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبه، فك رقبة أو طعام في يوم ذم صربيتي من ذم قربه. أو مسكينا ذمّت ربّه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمانه والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشآم عليهم نار مقصده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 فقال لهم رسول الله نأقت الله وسقياها فكذبوه فعقرها فَدَمْدَمَ ما عريهم ربهم بذابهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم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 وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ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 أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهل لنسفعا الناس نصية نصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد اسجد و اقترب الرحمن الرحيم ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر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 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أكقالها وقال الإنسان ما لها.